أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بناءه بل يريد الإنسان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 يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةً لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة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 وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 الموتى الله أكبر الله